بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون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 ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من ولكن حق القول مني أم لا أن جهنم من الجنات والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا مَوْعِظَةٌ عَذَابَ الْقَلْبِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا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 كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة الناس المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخذوا منها أعيد ها وفي لا لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم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 إِرَاءٍ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن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 إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَزُوقُ الْمَاءَ أرض الجرز فنخرج به زرعا سأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الففث إن كنت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 dau dau